فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا الوثاق فإما مبنا بعد وإما فداء حتى حتى تضع الحرب أوزارها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 من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم أَفَمَنْ كَانَ لَهُ بَيْنَهُم مِّرَبْبِهِ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَالتَّبَعُ كَمَا زُوِّينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ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 وَبِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَا ذَاقَ الْأَنْفَ أُلَّا إِكَالَذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى خُلُو بِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ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 لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين امنوا لولا نزلت سورة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 افلا يتدبرون القران ام على قلوب اخفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم العدى الشيطان سول لهم واملا لهم ذلك بان قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأن انهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله أطوانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولا حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبين اخباركم من الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشافق الرسول, الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله, الله شيئا وسيحبط أعمالهم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 فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم, والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولغ وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِدِ الْقَوْمَا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ